أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمين. تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرًا ونذيرًا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب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 ثم استووا إلى السماء وهي دقال فقال لها ول الأرض فقال لها ول الأرض إئت يا طوعا أو كرها قالتا أتينا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 لهم فيها دار الخلد لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضللنا من الجن والإنس نجعلهما نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفل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 أَفَمَيْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ من يَأْتِي آمنا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا شَئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالدِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِن ه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه من حكي من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 من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد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 ذالنا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا وظنوا ما لهم من محيص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 قل أرأيتم إِذْ كان من عِندِ الله ثم كفرت به من أضل من هو في شقاق بعيد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 شيء محي